وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه تترى إلى يوم النشر واللقاء أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه ليلة شريفة هي ليلة الجمعة نجلس فيها مجلسا نتذاكر فيها حقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نجمع بين فضيلة المكان في رحاب بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمه ونجمع فيها أيضا بين شرف الزمان في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وبين شرف المجلس الذي نتذاكر فيه حقوق أعظم نبي وسيد وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه النبي الكريم العظيم الذي بعثه الله تعالى رحمه وهدى للعالمين وجعله سبحانه وتعالى هاديا ونذيرا ومبشرا وسراجا منيرا وجعله سبحانه وتعالى نبيا لهذه الامه به ترحم وبه تهتدي وبه ايضا تنقاد إلى جنه عرضها السماوات والأرض صلوات الله وسلامه عليه فما زلنا نحتسب مجلسنا هذا من جليل العمل الصالح الذي يقربنا إلى ربنا أكرم الأكرمين ونحن في رحاب بيته وفي انتظار الصلاة إلى الصلاة ونتذاكر حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام نتعلم علما ونزداد إيمانا ونرتوي حبا وشوقا ووفاءا لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونحن بهذا إنما نستجلب كثرة الصلاة والسلام عليه في هذا المجلس وفي هذه الليلة نرجو أن نصيب حظا وافرا من ندبه لنا عليه الصلاة والسلام وهو القائل أكثر الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ونحن بذاك أيضا إنما نقترب خطوات متتابعة نتعرف فيها الحق الواجب الذي يتعلق برقابنا يا أمة الإسلام تجاه النبي الذي أكرمنا الله تعالى به وهدانا برسالته وأنقذنا به من الظلمات إلى النور فما زالت حقوقه العظيمة صلى الله عليه وسلم تتتابع وتتكاثر حتى أضحت واجبا ينبغي أن نتعلمه معشر الأمة ونربي عليه الأجيال وفيك تسيل المحابر شوقا وتهفو النفوس حنينا إليك تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها الكرام في كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض اليحصبي رحمه رحمة الله عليه وقف بنا الحديث عند تاسع فصول الباب الأول هذا الباب الذي أنهينا فيه فصولا ثمانية ذكر فيها المصنف رحمه الله كل ما يدل من كتاب الله الكريم على مكانة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين وقد أبدع وأحسن رحمه الله في بيان تلك الآيات المتناثرة في سور القرآن والتي تدل كما تقدم في الفصول الماضية على عظيم شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وجليل قدره عند ربه ورفيع مكانته عليه الصلاة والسلام وتلك خطوة تقودنا إلى أن نعظم ما عظم الله وقد عظم الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأعلى منزلته ورفع مكانته وجعل ذلك في آيات تتلى إلى يوم القيامة فنحن بذاك إنما نعظم أمرا عظمه الله ثم نحن ننال بذلك أيضا كرامة بكرامة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الشرف له شرف لأمته والرفعة له رفعة لأمته والكرامة له كرامة لأمته فما زلنا والله يا كرام أمة حظية شريفة بنبيه عليه الصلاة والسلام وبدينها الإسلام وبكتابها القرآن أمة كريمة عظيمة الشأن والمقدار ألا فإنما نتعلم هذا الباب من العلم والإيمان لنزداد بذلك رسوخا في صلب عقيدتنا معشر المسلمين فقيام ديننا على شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا لهذه الحقوق النبويه للمصطفى عليه الصلاه والسلام انما هو عقيده نغرسها في القلوب وايمان نزداد فيه وخطا ينبغي ان نسير عليها يا كرام ونربي عليها الاجيال ونحن أيضا بهذا الباب اذ نتعلم كرم النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه وجلال تقدره فإنما نتعرف أيضا على مواضع شرف الأمة المحمدية فالكرامة والشرف والسؤدد والعز لنا أمة الإسلام إنما هي في جوانب حري بنا أن نقف عندها وأن نستكشفها لنعلم أن شرفنا في مواضع لا يسوغ لنا أن نتنازل عنه لنبحث عن مواضع الشرف الزائف التي يتهافت عليها الناس في دنياهم اليوم ولتعلم الأمة أيضا لتعلم الأمة أن شرفها وكرامتها إنما هو مناط بمواضع أبانه الإسلام وبينه الوحي القرآنا وسنة فإذا رمنا شرفا وعزا وفخرا فإنما يلتمس من مواضع الشرف التي جاءت لنا أمة الإسلام وأحد معاقل الشرف والسؤدد لنا يا أمة الإسلام هي شرف رسول الله عليه الصلاة والسلام وكرامته عند ربه ورفعة منزلته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام الفصل التاسع الذي نشرع فيه الليلة بأمر الله خصه المصنف رحمه الله بأكمله لما جاء في سورة الفتح وكان فيما سبق من فصول ينوع في الفصل الواحد بين آيات من هذه السورة وآيات من تلك فيما يصلح أن يجتمع تحت عنوان الفصل الواحد لكنه لما جاء إلى سورة الفتح رأى أنها تستحق الإفراد بفصل وحدها آيات سورة الفتح عقد منتظم من آيات الشرف والفخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شئت فقل من الشرف والفخر لأمته أيضا عليه الصلاة والسلام آيات أفرحت قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام بنزولها فما أخفى فرحته ولا كتم سعادته وهو يستمع هذه الآيات ينزل بها جبريل عليه السلام آيات الفتح جاءت في أحداث صلح الحديبية كما سيأتي ذكرها بعد قليل لما نزلت الآيات في منصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديبية راجعا إلى المدينة نزلت عليه السورة ففرح بها وسر في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في بعض أسفاره ومعه عمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه ثم سأله عمر رضي الله عنه فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المرة الثانية قال ثم سأله فلم يجبه ثلاث مرات على التوالي قال عمر بن الخطاب ثكلت أم عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك فوجد في نفسه أنه ربما أساء من حيث لم يشعر وأخطأ من حيث لم يقصد هذا إيمان الفاروق رضي الله عنه هذا حب هذا أدبه هذا تعاملهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما ثقل الامر عليه خشي ان يكون قد اتى امرا عظيما يقول رضي الله عنه فحركت بعيري ثم تقدمت امام الناس وخشيت ان ينزل في قران فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت ان يكون نزل في قران فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليله سوره لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الآيات في مطلع سورة الفتح هذه رواية الصحيحين وقد جاء عند مسلم أيضا رضي الله عنه ورحمه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه حدثهم كما يروي قتاده قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلى قوله تعالى فوزا عظيما قال نزلت مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا أي آية يقصد عليه الصلاة والسلام هي قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما عبد الله أيها المحب لرسول الله عليه الصلاه والسلام لقد فرح النبي عليه الصلاة والسلام بآيات سورة الفتح فهل تفرح بها أنت هل تفرح لشيء أفرح رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أحب إن لم يكن حبنا له عليه الصلاة والسلام كافيا لأن نحب ما أحب وأن يفرحنا ما أفرحه فلعله مما يساعد على فرحنا بمطلع سورة الفتح هذه التي سمعت فرح النبي عليه الصلاة والسلام بنزول آياتها عليه وسروره الذي ما أخفاه عن صحابته فدونك سببا آخر يدعوك للفرح بمطلع سورة الفتح فعند أحمد واخرج ايضا الشيخان في رواية أخرى عن أنس قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية قال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو قال مما على الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا هنيئا مريئا لك يا نبي الله لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا قال فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أخبرني بالله ألن تفرح وأنت تستمع وتقرأ سورة الفتح كلما مررت بها أو سمعتها لقد أفرحت قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام وسرت فؤاده ايما سرور وكانت في نزولها بهجة وفرحا وانسا وسرورا كل ذلك لما تضمنته الآيات العظيمات من سورة الفتح من معانية فيها الرفعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الشرف فيها عظيم العطاء والكرم والمن من رب الأرض والسماء لقد اعلاه ربه وأعلى منزلته وشرف قدره ورفع مكانه بين العالمين فكانت في ذلك سرورا وفرحا وسعادة إضافة إلى ما كانت عليه سورة الفتح في اعقاب صلح الحديبية وما كان من شعور وجد الصحابة رضوان الله عليهم بها أسا عظيما كما سيأتي بعد قليل نقرأ ما ساقه المصنف رحمه الله في هذا الفصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ليحصب رحمه الله تعالى الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى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 هذه الآيات التي سيتحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وهي كما سمعتم مطلع سورة الفتح هذه الآيات نزلت في أعقاب صلح الحديبية الذي وقع في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة وذلك بايجاز أنه عليه الصلاة والسلام قصد مكة ذلك العام سنة ست من الهجرة يريد العمرة فساق معه الهدي وأحرم بذلك من الميقات فلما اقترب من مكة وبلغ الحديبية قامت قريش فحالت بينه عليه الصلاة والسلام وبين الدخول وكانت إذ ذاك ما زالت الحرب سجالا بينه وبين قريش نبينا عليه الصلاة والسلام ولم تزل الأحداث متوترة والحرب ساخنة وصفيح الأحداث لم يزل ملتهبا فلما قدم عليه الصلاة والسلام مكة يريد العمرة أظهر صدق عزمه على العمرة دون القتال عليه الصلاة والسلام فجاء محرما كاشف الرأسه يسوق الهدي أمامه والعرب كلها قاطبه تعرف أن سوق الهدي في القدوم إلى بيت الله الحرام رمز تعظيم وأمان ولا يدل من قريب ولا من بعيد على اذى ولا قتال ولا رغبة في حرب ولا لقاء ومع ذلك أخذت قريشا حمية الجاهليه وعزتها بالإثم فأصرت على المنع من دخول رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان ما تعلمون في أحداث السيرة من المفاوضات التي أخذت أحداثها تتتابع حتى تم الصلح على يد موفدهم المفوض في الصلح سهيل بن عمرو فلما تم الصلح وكتبت بنوده أقر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلح وكان من مقتضاه عوده عليه الصلاة والسلام من احرامه ذلك العام وأن لا يأتي إلا من العام القابل وان تضع الحرب أوزارها بينه وبين قريش عشرة اعوام وأن لا يكون فيها قتال وأن لا يعين حليف فيها حليفا على آخر وان يلتزم الطرفان بهذا الصلح وأن ينكف الطرفان عن المواجهة والحرب واللقاء وأن يكون عوض هذا القدوم قدوما آخر للعمرة من العام القادم وكان في بنود الصلح ما أشعر الصحابة بالضيم والخزي والنقصان ذلك أن الصلح تضمن أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا في هذا محرة سلط وعناد ومصادرة وليس لهم في ذلك غرض إلا اثبات سيادتهم على مكة والحرم والكعبة وأنهم يمنعون من شاء ويأذنون لمن شاء فقبل عليه الصلاة والسلام وكان من بنود الصلح التي شعر الصحابة أيضا فيها بالضيب والجور أنهم خلال مدة الصلح يأبون أشد الإباء أن يسلم رجل من قريش فيأتي المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبموجب هذا الصلح يلزمه عليه الصلاة والسلام أن يعيد إليهم من جاء مسلما ولحق به بالمدينة مهاجرة وتضمن الصلح أيضا الا تفعل قريش ذلك بمعنى أن من ارتد عن دينه وفر ولحق بقريش فانها لا تلتزم بإعادته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بنود كما ترى لا تقوم على موازنة ولا عدل ولا مساواة شعر الصحابة بالضيم وشعروا بالجوع. ومع ذلك وافق عليه الصلاة والسلام وسمى الله ذلك فتحا كما سيأتي وافق صلى الله عليه وسلم فكان في هذا الصلح كل خير وبركة نحر الهدي في مقامه بالحديبية امتثالا لأمر الله عز وجل فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يبلغ الكعبه ويوزع على فقراء الحرم وفعل ذلك لكن من شدة ما أصاب الصحابة من صدمة ما كانوا يتوقعونها وضيم ما كانوا على استعداد أن يتقبلوه فإنهم تباطؤوا في الامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم فتثاقلوا في الامتثال فشق ذلك على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه ما عهد منهم إلا المبادرة والسرعة في الامتثال والفوريه في الإجابة فلما دخل على امنا ام سلمة رضي الله عنها اشارت اليه بان يبتدئ هو فيحلق راسه ويخرج اليهم وكان ذلك فان الصحابه ما اطاقوا ان ينتظروا وقد ابصروا رسول الله عليه الصلاه والسلام قد حلق راسه وحل احرامه ونحر هديه فتبادروا بل طفق بعضهم يحلق بعض راس بعض وطفقوا يتسابقون والرواية في الصحيحين حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة المسارعه في الامتثال ثم نادى فيهم بالرحيل والعود إلى المدينة وفي المنصرف نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي فتح ما فتحت مكة بل ما دخلوها ولا حتى معتمرين ولا اتموا إحرامهم الذي جاءوا به من هناك وكل ما في الصلح كما ترى ليس فيه إلا ضيم وجور فرضت فيه قريش رغباتها وشروطها على المصطفى عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول الله لنبيه انا فتحنا لك ويسميه الله فتحا مبينا ثم يقول وينصرك الله نصرا عزيزا للوهلة الأولى يصيبك الذهول أي عز أي نصر أي فتح تجده في أحداث صلح الحديبية لكن الذي يتتبع أحداث السيرة يعلم تماما أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء في صلح الحديبية كان معه أصحابه وقد خرجوا من المدينة وهم لا يتجاوزون ألفا وأربعمائة وفي رواية في الصحيح ألف وخمسمائة على جبر الكسر الذي يكون بين الأعداد فأنت تتحدث عن ألف أربعمائة وألف وخمسمائة هم كل من كان في المدينة من الصحابة آنذاك قدموا معه عليه الصلاة والسلام عمل الحديبية ورجعوا من غير أن يدخلوا مكة ويكملوا إحرامهم بالعمرة هذا 1400 عقد الصلح سنة 6 من الهجرة ثم نقضت قريش بحليفها هذا الصلح فقدم عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة سنة كم سنة 8 من الهجرة كم قدم مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة 8 في فتح مكة عشرة آلاف رجل عشرة آلاف صحابي هل أدركت الآن أن الحديبية التي كانت سنة ست من الهجرة وسبقها قبل ذلك ثلاث عشرة سنة بمكة صار المجموع كم؟ تسع عشرة سنة وكان مجموع ما خرج من الدعوة والجهاد والوحي والبلاغ قرابة ألف وأربعمائة وفي سنتين بعد صلح الحديبية يتضاعف العدد إلى أكثر من خمسمائة في المائة ومن ستمائة في المائة فيقدم عشرة آلاف تدري ما الذي حصل الذي حصل فتح للإسلام بعد الحديبية فتح للدين أمن الناس وصار يبلغ الإسلام وتدخل القبائل في دين الله أفواجا وتاتي الناس مسلمة وظن النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية إلى إغلاق جبهة الحرب مع قريش وكانت هي التي تشغله طيله سنوات الهجرة الأولى إلى المدينة سنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى السادسة شهدت بدرا وأحد والخندق ومجموعات من الغزوات التي ما وقفت فيها طوال الخمس السنوات الماضية فلما كان صلح الحديبية توقف الحراة فتفرغ عليه الصلاة والسلام لليهودي الحاقدين وقد أجلاهم إلى خيبر فمضى إليهم في خيبر وحاصرهم حتى فتحها ثم أقر بعضهم على الصلح فيها فأخذ ثمار خيبر أخذ شطر ثمار خيبر إجبارا لليهود وصلحا وأجل بعضهم إلى ما وراء خيبر كل ذلك حصل في فترة التوقف خلال سنتين أغلق النبي عليه الصلاة والسلام جبهة الحرب مع قريش خلال سنتين عم الإسلام جزيرة العرب ودخلت القبائل والوفود والمناطق خلال سنتين أغلق النبي عليه الصلاة والسلام ملف اليهود خلال سنتين جهز النبي عليه الصلاة والسلام لجبهات الروم والقتال في شمال الجزيرة كل ذلك لما أغلق ملف المواجهة مع قريش أليس كل ذلك فتحا مبينا ثم إن شروط الصلح التي كان في ظاهرها الجور والأذى والضيم على الصحابة كلها ما عادت عليهم بشيء من السوء قليل ولا كثير تعال إلى الشرط الذي زعمت فيه قريش أن من أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما وجب عليه رده إليهم وكذلك فعل والتزم عليه الصلاة والسلام فماذا كان خرجت تلك الكتيبة أبو دجانة وابو بصير وأقاموا كتيبة تعرضت لقوافل قريش في تجارتها بين مكة والشام وأقاموا بسيف البحر على بعض الموالي وفي طريق القوافل فتأذت منها قريش وأبلغت النبي عليه الصلاة والسلام أنها متنازلة عن الشرط وله أن يؤوي إليه من شاء ممن آمن به وما أخلف وعدا عليه الصلاة والسلام وأما الشرط الذي تأبى فيه قريش أن تعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يلحق به مرتدا كافرا فمثل ذلك قد ضمن عليه الصلاة والسلام أنه لم يقع من أحد من أصحابه أنه يعود إلى الكفر بعد أن ذاق حلاوة الإيمان ثم هب, هب أنه سيحصل هذا وإن حصل فما حاجته عليه الصلاة والسلام إلى رجل أو امرأة رغب عن دينه وتركه وأراد الخروج عنه لا أعاده الله فإذا أراد اللحاق بخريش فليدركه فلم يكن في هذا أبدا شيء من النقص أو الجور أو الضيم الذي رآه الصحابة بعد الأمر رضي الله عنهم وأرضاهم فتبين يا كرام لمن يتوالع أحداث السيرة النبوية؟ أن الحديبية بصلحها وبنودها وما وقع من المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما كان الآية الكاملة على كمال عقل رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى جلاله حظه من النظر والسياسة والكياسه وتدبير الأمر صلوات الله وسلامه عليه وأنه قد اوتي مما أفاء الله عليه من وافر العقل وتمام النظر وعمق القرار ما يتعلمه الناس في سنوات وسنوات وقرون وأجيال من سياسة الدول وتدبير الحروب ولقاء الأعداء وما إلى ذلك كل ذلك جانب من جوانب الكمال البشري في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا هي أحد جوانب العظمة التي تربع على عرشها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم نزلت هذه الايات يقول الله فيها انا فتحنا لك فتحا مبينا والمفسرون في تفسير الفتح في الايه هنا على اقوال جمهورهم واكثرهم على ما سمعت قبل قليل أن الفتح المقصودها هنا هو صلح الحديبيه اخرج البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال انا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبيه وقال جابر رضي الله عنه ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية وقال البراء تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة عظيما ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية وكذلك جاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يقول الضحاك من ائمه السلف في التفسير فتحا مبينا بغير قتال وكان الصلح يوم الحديبية هو الفتح ويقول مجاهد هو من حره بالحديبية وحلقه رأسه عليه الصلاة والسلام يقول الإمام الشعبي رضي الله عنه هو فتح الحديبية لقد أصاب بها صلى الله عليه وسلم ما لم يصب في غزوة كيف؟ قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبوئع بيعة الرضوان وأطعم نخل خيبرا لما حصر يهود وفتحها وبلغ الهدي محله وظهرت الروم على فارس ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس ويقول الإمام الزهري رحمه الله لقد كانت الحديبية أعظم الفتوح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في ألف فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة في عشرة آلاف هذا قول عامة علماء الإسلام سلفا وخلفا وقال مجاهد والعوفي إن الفتح المقصود في الآيات هو فتح خيبر وذورد أيضا عن بعضهم أن المقصود به فتح مكة كيف يكون فتح مكة والآية نزلت سنة ست ومكة ما فتحت إلا سنة ثمان فيكون تأويل الآية انا فتحنا لك فتحا مبينا أي قضينا لك فتحا مبينا فيكون هذا بمثابة الوعد بفتح مكة وأنه حاصل كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل أيها الكرام فقد تضمنت الآيات ما ستسمعون بعد قليل من عظيم الشرف وجليل الكرامة ورفيع المنزلة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وحيثما تكرر هذا في مجالسنا ولم يزل من الحديث عن رفعة القدر وشرف المكانة وجليل المنزله لرسولنا عليه الصلاة والسلام فإننا أمام أمرين أحدهما أن نعلم أنه شرف لنا نتعلم طريقه وأنه فخر لنا نترسم هداه وأنه باب يمتغي أن نعتز به ونشرف شرفنا بشرف نبينا عليه الصلاة والسلام كرامة أمتنا بكرامة نبينا عليه الصلاة والسلام وأما الأمر الآخر فان نعلم مواضع الشرف والكرم والفخر لرسولنا عليه الصلاة والسلام ليقع في قلوبنا موقع التعظيم كما أراد الله وأن يكون له عليه الصلاة والسلام ما أراد له ربه من التقدير والاحترام وجليل الإيمان وصدق الطاعة وعظيم الوفاء مما يندرج في سلك الحقوق التي نتعلمها ونحن مسلمون التي نورثها أجيالنا ونحن مسلمون التي نعممها ونسير على خطاها وندرس مدربها ونحن مسلمون هذا العلم إيمان كما قلت وينبغي أن نتوارد عليه كل ذلك وغيره جاء في هذه الآيات العظيمة في سورة الفتح نعم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 وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون قال بعضهم أراد غفران ما وقع وما لم يقع أي إنك مغفور لك وقال مكي رحمه الله جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل هذا معنى قوله سبحانه وتعالى في الآيتين الأوليين انا فتحنا لك فتحا مبينا وهذه الآية فيها من الأسلوب الذي يشعر أيضا بالتعظيم والتكريم والتبجيل الله جل جلاله يخبر عن نفسه أنه رزق نبيه هذا الفتح فقال انا ولاحظ معي أسلوب التوكيد الذي تزف فيه هذه البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على موقع عظيم من الحفاوة والإكرام انا فتحنا وجاءت بنا الدالة على العظمة المنسوبه إلى الذات الإلهية انا فتحنا لك فتحا مبينا ولاحظ هذا الأسلوب الذي يخاطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام والآية تقول له لك لك يا محمد فالفتح له عليه الصلاة والسلام لا تدري أهو كرامة له أم بشاره له عليه الصلاة والسلام أم اختصاص له دون غيره وأيا كان فوالله إن فيها من السرور والإسعاد والفرح لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يكتمه عن أمته وقد سمعت ما أخبر به أنس ما أخبر به عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ف فريح بها فتكلم اسعدته الآية فتحدث بها صلى الله عليه وسلم وحق له وربه يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا والآية التي بعدها أعجب يقول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لست أقصد غفران الذنب فهذا مرتب عظيم ومنزلة كبيرة لكن اللام للتعليم يفتح الله له الفتح المبين سواء قلت هي الحديبية أو مكة أو خيبر يفتح الله له الفتح المبين فيكون آية عظيمة ونصرا إلهيا كبيرا ليكون ذلك سببا لكرامة أخرى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليس هذا فقط لا ويتم نعمته أي وليتم نعمته عليك ليس هذا فقط ويهديك صراطا مستقيما ليس هذا فحسب وينصرك الله نصرا عزيزا حدثني عن فؤاد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذه الآيات ترفرف فرحا وسعادة وبهجة على فؤاده عليه الصلاة والسلام وربه يقول له من فوق سبع سماوات وهو منصرف للتو من الحديبية ما بلغ المدينة بعد تزفه الآيات تبشره تسعده تفريحه انا فتحنا لك ليغفر الله لك ويتم نعمته عليك ويهديك وينصرك ألا ترى الآن أن في هذا من التعظيم والإجلال الإلهي والتكريم الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعجز عنه العبارة بلى والله كما قال القاضي عيام ويقصر عنه الوصف والله ماذا ستتحدث عن كرم من إلهي؟ يخاطب فيه الرب جل جلاله من فوق سبع سماوات وهو إله الأولين والآخرين يخاطب نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات والله ما أدخلت الآيات هذه أذن إنسان إلا علم أن من ورائها شيئا لا يوصف من الحفاوة والكرامة والإجلال والمهابة وما زالت الآيات في هذا السياق تتحدث عن كرم إلهي يحظى به رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا إذا كان له فإن الذي يتعلق بي وبك أن تعلم هذه المرتبة الرفيعة وأن تثقن لها وأن تنتبه إليها فإن له والله عند ربه من جليل القدر وشريف المقدار وعظيم المنزلة ما جعلت الآيات هذه تتنزل عليه ما كان له عليه الصلاة والسلام من شرف وكرامة ينبغي أن نقف عليه يا كرام كم مرة سمعت عبد الله هذه الآيات كم مرة قرأتها كم مرة رددتها وانت تحفظها هذه الآيات فوق أنها تخبر عن حدث في التاريخ النبوي وعن غزوة وعن صلح وقعت أحداثه علمناه درسناه سمعناه قرأناه الذي ينبغي أن تتعلمه من وراء ذلك هذه المنزلة الشريفة العظيمة وهذا ما قصده المصنف رحمه الله لما أتى بالآيات في هذا الفصل نحن نتعلم يا قوم هذا كتاب ربنا وهذه آيات تتلى وتسمع وتقرأ وتحفظ من ورائها علما يجب أن يتعلم وإيمان ينبغي أن نأخذه وزاد نتقوى به على الطريق أين المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام هاكم والله جرعة من زاد الحب في هذا الطريق هاكم قوتا تتقوى به لتزداد في هذا الباب تعظيما يزيدكم حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إجلالا يحملكم على مزيد من التمسك بسنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والله متى امتلأت القلوب تعظيما بعد معرفة وافية بحقه العظيم ومنزلته الشريفة والله لن تزهد النفوس في سنة من سننه ولن تتوانى القلوب في شيء من محابه عليه الصلاة والسلام ولن تتأخر عن ترسم هداه وسلوك طريقه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام ما زالت هذه العبارات هذه الآيات هذه الفصول وهذه الأبواب ما زالت بلغة يتقوى بها السالكون في طريق الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام يزدادون بها تمسكا تشبثا تعلما اهتداء واستنانا هذا مقصد كبير ما جعلت هذه المصنفات على أيدي أئمة الإسلام إلا وصول لتلك المراتب العظام يا قوم نحن بحاجة النحية المحبة الدفينة في قلوبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولن أقول أن نوجد المحبة لأني لا أشك أن مسلما على وجه الأرض يفقد شيئا من الحب لرسوله عليه الصلاة والسلام لكن الحب يقوى تارة ويضعف تارة يشتد تارة ويخبو تارة يظهر تارة ويختفي تارة فما أحوجنا والله إلى إذكاء شعلة المحبة في قلوبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن تكون نارها مشتعلة إلى أن تكون جذوتها ايضا مضيئة وأن تكون قبسا نسلك به طريق السنة مثل هذا هو خير زاد في الطريق ومثل هذا وقود يحمل العبد الصادق في محبته والمؤمن الوفي لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يحث نفسه ويأخذها بحزم وعزم فتكون أكثر صدقا في سلوك طريق السنة في درب هذا الهدي النبوي في أن تكون تجمع مع حبها خطوات تسلك به في هذا الطريق العظيم قال رحمه الله تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه إلى آخر ما قال قال بعضهم أراد غفران ما وقع وما لم يقع ما معنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر معنى الآية أنه لا ذنب عليه صلى الله عليه وسلم ولا خطيئة ولا معصية سيلقى بها الله عجبا فبماذا سيفسر إذن شده اجتهاده في العبادة لربه طول صلاته كثرة قيامه تتابع صيامه بكاؤه خشوعه دعاؤه تضرعه حجه وعمراته كل ذلك على ماذا سيحمل إن لم يكن له ذنب وإن لم تكن عليه خطيئة فما معنى اجتهاده في الطاعة والعبادة ابدا لم يكن بحثا عن سيئة تمحى ولا عن ذنب يغفر وقد قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لكنه الجواب الذي أفصح به لأمنا رضي الله عنها لما سالته عن اجتهاده في قيام الليل عن طول تهجده فقال أفلا أكون عبدا شكورا إن العبد كلما ارتقى في علاقته بربه واشتدت صيلته به علم أنه محتاج إلى القرب من ربه وأن أنسه في صيلته بالله لها لذة تفوق لذة المذنب الباحث عن محو خطيئته وأن الاستغفار من أولئك الأبرار الأصفياء لها عندهم وقع أعظم من فرحة المذنب والمخطئ والمقصر الذي اكتوى بلوعة الإثم وحرقة الذنب والمعصية يا أحب هذا معنى لن يقوى على إدراكه ولا بلذيذ العيش فيه إلا من ارتقى في تلك المراق العالية ونقرأ في عبارات السلف وأخبار السادة من الأمة ما يضيء مثل هذه الجوانب ولقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام الحظ الأعظم في هذا الباب والسهم الأوفر بل كان إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام سيد الأصفياء عظيم الأولياء وكل من جاء في الأمة إنما هو تبع له لقد كان عبادته لقد كانت عبادته وقربته وصلته بربه بكاؤه وخشوعه ليس كالذي يحدث مني ومنك ليس كمثل الذي يصدر عني وعنك أحدنا إذا بكى خشية أو ذرف دمعة إنابة فإنما لحرقة وقعت له بسبب ذنب ألم به وخطيئة وقع فيها ومعصية استحوذ فيها عليه الشيطان وهذه نعمة وفرح ولا شك دمعة التوبة وبكاء الندم طاعة يتقرب بها العبد إلى ربه ودموع التائبين في سجداتهم وفي المحارين وفي دعواتهم والله قربات ولها ثقلها في الميزان وعين بكت من خشية الله لا تمسها النار ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لظل إلا ظله لكن كل هذا في كفة وبكاؤه وخشوعه وعبادته عليه الصلاة والسلام حيث لا ذنب ولا خطيئة ولا وزر ولا معصية تأتي في كفة أخرى إن الصالحين على صلاحهم والأتقياء على تقاهم والأولياء على عظيم ما حظوا به من الولاية يجدون في متعة الطاعة ولذة الاستغفار وشدة الإقبال على العبادة ما يجعلهم أشد حرصا من أولئك المقصرين والمذنبين والمتأخرين يقول الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هل تظن أن هذه القلوب الموصولة بالله ستركن إلى مثل هذا الوعد الإلهي فتتكاسل وتفتر وتركن عن العمل أبدا والله هاكم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد بشروا بالجنان هل وجدت منهم أحد الركن إلى البشارة النبوية وهو يعلم صدق وعده وخبره عليه الصلاة والسلام؟ يقول في الحديث أبو بكر في الجنة وعمر بن الخطاب في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة ويعدد العشرة هل تظن أن واحدا من العشرة وقد علم أن اسمه مسجل في عداد المبشرين على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل تظن أنه ركن إلى ذلك واستراح ووقف عن العمل وقال ضمنت الجنة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله ما زادهم إلا اجتهادا ما زادهم إلا اقترابا ما زادهم إلا حرصا هذه القلوب الطاهرة النقيه الصافية هي التي اكتسبت من قربها بالله جل جلاله نعيما في عبادتها ليست تحسب فيه حساب الذنوب والاستغفار والخطايا هي تعيش لحظة الاستمتاع بعبوديتها لله هي تتقلب في نعيم التلذذ بالقرب من الله هذا معنى نحسن أن نتكلم عنه حديثا لكن والله لا يحسن العيش فيه إلا من خالطه ولا يحسن التلذذ بنعيمه إلا من استمتع وتقلب في عظيم كرم الله وفضل الله هذا معنى تلمحه في قول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهذا جاء في سياق التعليم قال في العلة الثانية ويتم نعمته عليك فتمام النعمة عليه صلى الله عليه وسلم جاء أيضا في سياق هذا الكلام الذي ما زال ينزل على فؤاده عليه الصلاة والسلام بقدر عظيم من السلوان والفرح والإسعاد والبشارة وتثبيت الفؤاد وتطمين القلب المحمدي عليه الصلاة والسلام أي قلب بشري هذا ينزل به الوحي من فوق سبع سماوات ليكسوه سعادة وفرحا وإجلالا والله إنه لقلب عظيم عند الرب العظيم سبحانه ينزل الوحي تطيب لخاطره ينزل الوحي بشارة له ينزل الوحي اسعادا له عليه الصلاة والسلام فعظموا ما عظم الله هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال رحمه الله تعالى ثم قال ويتم نعمته عليك قيل بخضوع من تكبر عليك وقيل بفتح مكة والطائف وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدوه له نعم فسر رحمه الله ويتم نعمته عليك أي نعمة, أي نعمة وعد النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الفتح بإتمامها عليه ها هو قد اتسع دينه وكثر أنصاره واتسعت الدولة الإسلام وأقام شريعة الله يعود في منصرفه من صلح الحديبية ولم يدخل مكة ولم يعتمر يقول الله له فتحنا لك ويعلل ذلك بجمل منها ويتم نعمته عليه يعني كان هذا الفتح يا محمد لك ليتم الله نعمته عليك إذن ما سيعقب الحديبية من أحداث سماها الله فتحا ما سيعقبها من أحداث ثق تماما أنها إنما تأتي لتتم نعمة الله عليك ولذلك فسرت بخضوع المتكبرين المعاندين من قريش نعم فإنها قد كفت عن القتال بعد صلح الحديبية ولم يكن بينها وبين فتح مكة إلا هذا الحدث وأول ما كان بعد صلح الحديبية إنما هو فتح مكة وفتح لم يحمل فيه عليه الصلاة والسلام سيفا على رقبة أحد دخل الناس وقد أمن كل من كان بمكة من أغلق بابه دونه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فكان فتحا عظيما هي من تمام النعمة من تمام النعمة انتشار الدين بعد صلح الحديبية قال القاضي رحمه الله ويتم نعمته عليه قيل بخضوع من تكبر عليه وقيل بفتح مكة والطائف وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك كل ذلك كان من تمام النعمة من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان في صلح الحديبيه وحقا كان ذلك كله فلقد خضع المتكبرون وفتحت مكة والطائف ودخل الناس في دين الله أفواجا وكان له من الذكر وعلو المكانة ورفعه الشام ما زلنا نتحدث عنه إلى اليوم وإلى قيام الساعة هذا من تمام نعمة الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه ولا رحمه الله تعالى وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك فأعلمه بتمام نعمته عليه بخضوع متكبر عدوه له وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم المبلغه الجنة والسعادة ونصره النصر العزيز ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنينة التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم كل ذلك أوجز فيه المصنف رحمه الله الآيات قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم فقال برفع ذكره وهدايته الصراطا مستقيم ثم قال ونصره النصر العزيز قال وينصرك الله نصرا عزيزا وهدايته الصراط المستقيم ومنته على أمته المؤمنين بالسكينة قوله سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع إيمانهم قال وبشارتهم بما لهم بعد ويكفر عنهم سيئاتهم قال وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم إلى أن قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات قال وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم هذا الحشب العظيم مما جاء في سياق المنن الالهيه والكرامات الربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو كانت واحدة منها جاءت بعد صلح الحديبة بشارة وكرامة ومنة لكانت شيئا عظيما فكيف وقد جمعت في سياق واحد فكيف وقد جاءت في موضع واحد وفي آيات تتتابع بعد صلح الحديبية ليكون في ذلك آية لكل مسلم يتلوها إلى يوم القيامة أن الله عز وجل ما قدر لنبيه عليه الصلاة والسلام تقديرا ولا قضى له قضاءا أيام بعثته ونبوته ورسالته إلا كانت كرامة له وكانت آية في إعزازه ونصرته ولو كانت في بادئ الأمر وظاهره خلاف ذلك هذا صلح الحديبية ولا يعرف الصحابة في أحداث السيرة أن حدثا فيه من ظاهر الأمر ما كان على خلافه فيما بدا لهم بعد كما كان في الحديبية ومع ذلك يأتي هذا الحشد الكبير من الكرامات والبشارات في مطلع سورة الفتح دلالة على عظيم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرامة والمنزلة الرفيعة عند ربه نعم قال رحمه الله تعالى ثم قال انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فعد حاسنه وخصائصه من شهادته على امته لنفسه بتبليغه الرساله لهم وقيل شاهدا لهم بالتوحيد ومبشرا لامته بالثواب وقيل بالمغفره ومنذرا عدوه بالعذاب وقيل محذرا من الضلالات ليؤمن بالله ثم به صلى الله عليه وسلم من سبقت له من الله الحسنى نعم قال بعد ذلك سبحانه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه إنا أرسلناك يخبر الله جل جلاله بانه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ثم عدد أوصاف بعثته بالرسالة فقال شاهدا ومبشرا ونذيرا ومضى مثل هذه الآية في سورة الأحزاب وتقدمت معكم في فصلنا الأول من هذا الباب لما قال الله له في تلك الآيات يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتبين هناك في ذلك الموضع بما يغني عن ها هنا. أن الله لما قال له يا محمد ارسلناك شاهدا فشاهدا لمن وبأي شيء يشهد قال شاهدا لنفسه فقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام انا أرسلناك شاهدا المقصود به أن يكون عليه الصلاة والسلام شاهدا لنفسه على أمته يشهد لنفسه أنه قد بلغ الرسالة وادى الأمانة أنه قد بلغهم وحي الله وأنه أقام عليهم الحجة وأقامهم على المحجة البيضاء وهذه غاية الكرامة لأن القاعدة تقتضي أن لا يشهد أحد لنفسه بشيء ما ولا يمكن أن يثبت حق لأحد بأن يشهد لنفسه بل متى ادعى شخص لنفسه أمرا فهي دعوة ويطلب لها البرهان وتقام عليها الشهادات ويطلب لها الإثباتات فأن يختص الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق أن يثبت لنفسه على نفسه شهادة ثم بأي أمر بأعظم الأمور بتبليغ رساله الله للعالمين وبإقامة الحجة عليهم انسا وجنا انا أرسلناك شاهدا والمعنى الآخر أنه يشهد عليهم يوم القيامة ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ولذلك قال المصنف رحمه الله فعد حاسنه وخصائصه من شهادته صلى الله عليه وسلم على أمته لنفسه بتبليغه الرسالة لهم وقيل شاهدا لهم بالتوحيد فيشهد لأمته يوم القيامة أنها على التوحيد وأجابت دعوة الله واستقامت على شريعة الله فتكون شهاده عظيمه يوم نلقى الله فاطلبوا يا قوم تلك الشهاده من فم رسول الله عليه الصلاه والسلام وافخروا بها يوم تلقون الله فانها اعز شهاده والله تفخرون بها ولا يظن أحد ولا يظن احد انه يمكن ان يحظى في حياته او بعد مماته ما في الدنيا او في الاخره بشهاده يرتقي بها مرتبه أعظم من هذه الشهادة المحمدية التي توذل بين يدي الله عز وجل أننا أمة أجاب داعي الله واستقامت على دينه ولبت الداعي وأقبلت يوم القيامة ترجو رحمة الله وتنقاد خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام تفتح لها أبواب الجنان قال ومبشرا لأمته بالثواب هذه البشارة بعث عليه الصلاة والسلام مبشرا ونذيرا يبشر المحسنين بالثواب المؤمنين بالطاعة أهل الإيمان بالجنة ونذيرا يعني يتوعد المخالفة من الكفرة وصاد وصادين عن سبيل الله بعظيم العقاب وما أعد الله للطغاه قال ومنذرا عدوه بالعذاب قيل ومحذرا من الضلالات كل ذلك جاء معللا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه إنما بعث مبشرا ونذيرا وكان عليه الصلاة والسلام أيضا شاهدا من أجل إقامة هذا الأمر العظيم الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مقصد عظيم من مقاصد بعثة الرسل يا قوم تحقيق الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام عطف على ذلك قوله سبحانه وتعزروه وتوقروه لهذا بعث عليه الصلاة والسلام ولهذا جلسنا مجلسنا هذا لنعزره ونوقره ما تعزيره تعزيره تعظيمه ونصرته ما توقيره احترامه وإجلاله ومهابته هذا مقصد من مقاصد البعثة بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من ألف وأربعمائة وستة وأربعين سنة من أجل أن يكون معظما من أجل أن يكون موقرا محترما مهابا هذه مقصد من مقاصد البعثة تماماً كالإيمان به لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ليس الإيمان به فقط عليه الصلاة والسلام بل حتى التعزير والتوقير الذي هو الاحترام والنصرة والتاييد والمهابة ملء القلوب بهذه المعاني من أجلها جلسنا مثل هذا المجلس لتعلم أننا على باب عظيم من أبواب العقيدة وباب جليل من أبواب الإيمان ومقاصد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هي ليلة شريفة فاملؤوها بكثرة الصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير الذي بعثه الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا فراجا منيرا أكثر الصلاة والسلام عليه في ليلة كهذه ويوم كيوم الجمعة صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا تبلغنا بها أعلى الدرجات وترفعنا بها في أسنى المقامات